ودائما خير بداية خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز حياط أعوذ بالله من الشيطان العجيب لَا يَرَوْنَ مَا يَرَىٰنِ وَلَا عَلِيمٌ بِمَا أَبَنَىٰ إن قراب قرابا فتقبل من أحدهما ولم يتقابل من الآخر. قا ko lang nè ko na maiò bé go po فتكون من أصحاب النار bin na u ni so kot la khigi ba kota من pa bawa mi na kò إن قرباننا فتقبل من أحد جماع ولم يتفت من العاق. قال ما أخذ لنك قال إنما يتقبل الله من المتقل Kh bà bay la elle cal ta photo أنت هو أبي إذمي أخيب فقطل، فطوعت له سقوط الأخير فقطل له طال يا ويلة أوجدت أن أكون مثل غاب الغراب أن أكون مثل وَأَضْبَحَ مِنَ الْمَدِيمِ مِنْ أَجْلِ الرَّحْمَةِ فبنى على بني إسرائيل أنه بِغَيْرِ قتل أَوْ بغير نفس أو فساد في الأرض mhmhm bakaan nama kotaalan na jami bakaan وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُّنَا بِالْبَيْنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كبيرا منه في الأرض ب khi là anh lòngm mang có ta đã nắp xabia gọi đi nắpp xin á và إن أو فسابر في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً فكأنما قتل الناس لا ما حق وط دد كف أو الرلَ لهم خزي في الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا Yes, sir. أَلَمْ نَكُنْ من عذاب يوم القيامة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهولية nga tu biii يوم القيامة ما تقبل kay na si ma تقبل منهم وهم عذاب هليق يريضون أن يخرجوا ومذا بُمكيب واتاري بوت ساريفا توكاپا بون ايتيابو وقو قائت يا ابو ما جزا ان بما تطب وتفقدت والتارق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 تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ما تقبل منهم مَنَا گُم نَاتُ ارِقُوت سارِقَة فَقَطَعُوا أَيْدِيَ ابْنِ <أبوما جفا> منه وأطلق فإن الله يتوبها والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في أولى شعائر صلاة الفجر والتي ننقلها لكم